الحمد لله رب العالمين. مكسو يا ربنا ونستعين بك ونستحذف ونعنك بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أحبنا. لك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت في السماء ولكل الحمد يا ربنا عدد ما خلقت في الأرض ولكل الحمد يا ربنا عدد ما خلقت بينهما ولكل الحمد يا ربنا عدد ما أنت قادر. فذكرك يا ربنا يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الارض يا ربنا على ماء الجمل ان تجمعنا بجمعنا هذا على عرفات يا رب العالمين اللهم لنا نذكك ان تجمعنا بجمعنا هذا على عرفات الله رب العالمين وان تجمعنا في روضه نبينا وفي مسجد نبينا وان تسقينا من يده شربه هنيهه لا نظمى بعدها ابدا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 وعدد من لم يصلي عليه وكما امرتنا يا ربنا بالصلاه عليه وكما تحب ان تصلي عليه صلاه نسالك بها يا ربنا الا تحرمنا من شفاعته يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد خواطر حول الحج والمطير كثير من إخواننا قد يظن أن الله عز وجل شرع مناسك الحج وابتدا بأمر الحج في صورة الحج ولكن المتأمل في صورة الحج في أولها وفي آخرها يجد أمرا عجيبا يجد فيه اللجوء إلى رب العالمين إذا علم من هو رب العالمين لأن الناس لا تستجيب إلى أي أمر إلا إذا علمت عظمة الامر فلو أن رئيس جمهورية ورئيس وزراء ومحافظ ومأمور قسم وشخص عادي هؤلاء جميعا بنوا آدم لو أن كل منهم أطلق امرا وكان الأمر واحدا من كل منهما كل منهم أعطى نفس الأمر في نفس اللحظة، فالأمر الطبيعي ياتي السؤال: لمن يستجيب كل منا إلى أي من هؤلاء؟ ستستجيب إلى أعلىهم سلطة، مع أن الجميع جنس واحد، كلهم بنو آدم، لكن لماذا استجبت إلى اعلاهم سلطة؟ لأنه يملكهم ويستطيع أن ينفذ عليهم أمرهم وهو الذي يتحكم فيهم جميعا وهنا تأتي مشكلة أمة النبي محمد أننا نذهب إلى الأمر دون أن نعلم من هو الآن ولذلك يأتي السؤال هل هناك أعظم من رب العالمين هل هناك أعظم من أمر رب العالمين لكننا نأتي إلى الاوامر دون أن نعلم من هو الآمر فلو علمنا من الذي أمر بالأمر لأتينا على وجوهنا قبل أقلالنا ولذلك انظر إلى بداية صورة الحج وإلى آخر صورة الحج المشهد في أول صورة الحج منه صورة مصغرة نراها الآن على مشهد عرفات أسأل الله أن يرزقنا هذا المشهد لكن مشهد اول صورة الحج ليس خاصا بعرفات لا يقف فيه المقتدر فحج لا يقف فيه من عنده مال لكن هذا الموقف الذي ابتدات به صورة الحج سيقف فيه كل الناس المؤمن والكافر الغني والفقير العبد والحر اقرا معي قال رب العالمين يا ايها الناس هذا نداء مطلق الى كل الناس لبيت يا ربنا يا ايها الناس اتقوا ربكم لماذا يا رب لماذا اتقيك انت لان هناك يوم لو علمته كل الملوك وكل من عندهم مال او من عندهم سلطان لعلموا ان كل ذلك يتخلى عنهم ولذلك اقول لكم انظروا الى من ملكوا الدول لو انهم نفذوا ايه واحده في القران ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه حينما يقول ربنا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون لو علموا هذه الآية لحققوا ما بعدها ماذا بعد هذه الآية قل اللهم ما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء قدير لو علموا ذلك لما وصلوا إلى ما هم إليه يا أيها الناس اتقوا ربكم لماذا يا رب؟ قال لأن هناك يوم لا يحكم فيه إلا أنا ولا يشفع فيه شفاعة أخرى إلا أنا ولا يشفع أحد أقل من ذلك إلا باذني ما هو هذا اليوم يا رب وماذا في قال الله يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلته الساعه شيء عظيم يوم ترونها تظهر كل مربعه عما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس ثكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذا في أول سورة الحج لو تخطيت آيتين على الأكثر أو ثلاث لو وجدت أن الله يقول يا ايها الناس إن كنتم في ريب من البعض ان كنتم ظننتم أنكم لن تردوا إلينا فمن أين أتيتم الله يقول لنا من أين أتينا وإلى أين المصير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ولذلك اذا رايت رجلا مستكبرا على الارض فقل له تراب يمشي على تراب لان الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى فاللهم ارحمنا فوقها وتحتها ويوم العرض عليك يا ربنا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحان ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على, على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور لذلك قال علماؤنا المرء حينما ينزل من بطن امه ينزل برأسه وهذا هو الوضع الطبيعي لماذا ينزل برأسه لأنه يخر ساجدا إلى من خلقه من نطفة فعرقة فنطفة إلى أن فتى العظام لحما فتبارك ربي أحسن الخالقين ولهنا يقال تذكر جميل. تذكر جميلي اذ خلقتك نقصة ولا تنسى تصويري لأن بعض الناس ينظر إلى هذا ويقول وجهه غير حسن هذا شكله لا يعجبني فأنت خلقت أن خلق رب العالمين الله قال في كتابي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء تذكر جميلي اذ خلقتك نقصة ولا تنس تصويري وأنت في الحشا وسلم لي الأمر فإنني ادبر أحكامي وأفعل ما أشاء. انظر اخي الحبيب إلى هؤلاء الذين يقفون على عرفات الآن. تمنى أن تكون مكانهم، لكن التمني الأكبر أن تعمل اليوم تقف فيه لا ينصع أحد لا مال. ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع ولا بنون إلا من أط الله بقلب سليم هذا هو المشهد الأول أما المشهد الثاني فإنك تجد أن الحجيج حينما يريدون أن يقبلون على الحج لابد لهم من أخلاق وهنا إشكال في أمة النبي أن كثير من إخواننا يظن أن أداء العبادات هو الثواب لا أخي الحبيب هناك فرق بين إسقاط الفرض وثواب الفرض هناك فرق بين إسقاط الفرض عنه لا تطالب بإعادته وبين أن تنال ثواب الفرض كيف أنال ثواب الفرض أن تحقق غاية الفرض ما هي غاية ما كتبه رب العالمين علينا من الفرائض اسمع معي الله قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرقودة جميل لكن هذه الصلاة تؤدى فحسب لا هذه الصلاة لها غاية لها معاملة لها خلق ما خلق الصلاة قال رب العالمين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا غاية الصلاة أن تخرج منها فتنتهي عن الفحشاء والمنطق غاية الزكاة الله قال للنبي محمد خذ من اموالهم صدقة الآية لكنه حينما أمر أن تعطى الزكاة طلب لها أخلاقيات فقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدبعها أبل. قال الله يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى إذا ليس هناك من ولا اذى والصيام حينما يقول رب العالمين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قمه النبي الان انسانت في كثير منها لماذا فلان هذا لا يطيق الناس قال دعت منه فانه صائم اذا وجدت انسانا يتشاجر مع الاخر فقلت لما يتشاجران لانهما صائمان هل هذه اخلاق الصائم اسمع ما قاله النبي محمد لتعلم أن هناك غايات طرقت للعبادات اليس النبي هو القائل إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصعب فإن تابه أحد أو قاتله فليقل اني صائم أخلاق الصائم تتسع تتسع أن يستبق وأن يقاتل أن يتشابر معه أو أن يضرب وله علامة أنه حليم أنه رؤوف أنه صدره يتسع الناس لأن هنا علامة مكتوب علي إني صائم. لماذا انت قال لأن ما من عمل إلا ولو أجل إلا الصيام فأبره على رب العالمين هذا هو المبدأ الثالث الأخلاق الرابعة او المبدأ الرابع أو الفرض الرابع في الإسلام هو الحج أنا أريد أن أحج يقال يا حج أنا أريد أن أحج لأنني اكلت أموال البنات بالباطل لأنني أكلت اموال أخواتي بالباطل لأنني ارتشيت بالباطل لأنني أكلت حرام بالباطل لأنني أكلت أموال الدوله لأنني عضو مجلس شعب أو في المحليات أو في مجلس المدينة أو غيرها بالباطل وأريد أن احج لأن النبي محمد قال العمرة إلى العمره والحج إلى الحج هل النبي قال لك ذلك؟ ألم تسمع أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال من فرض فيهن الحج قال الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال في الحج والنبي علمنا انه لا بد أن تكون يكون الزاد من حلال والجسد يغذى من حلال الى اخر ما قاله النبي محمد اذن للحج اخلاق خاصه بان المرأة يطلب كلامه مع حلاله مع زوجته أن يعذر لها بطريق آخر إن أنا يريد الجماع فإذا كان يعتمنا الامتناع عن الحلال لأن الله أمر بذلك بالحج فالأولى أن نبتعد عن الحرام هذا هو الخلق الرابع فيأتي الفرض الأشمل وهو دخول الإسلام أنا أريد أن أدخل الإسلام الأمر بسيط كل إله إلا الله محمد رسول الله هل النبي صلوات ربي والسلام علينا قال لنا قولوا للناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تدخلوا الإسلام دون أن تعلموهم أن هناك شرط في الإسلام هذا الشرط إذا أردت أن تكون مسلما فاسمع قول النبي محمد أن المسلم له صفة خاصة ما هي صفة المسلم يا سيدي يا رسول الله قال المسلم هذا المسلم الذي يقال له أنت مسلم لو صفة أتاتية ما هي يا رسول الله قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه أقلاق وغايات عبادة الأمر الثالث أنك تجد أن العبادات تعلمك للفزام أن تكون مسلما ملتزما هناك وقوف عند وقت لا تتعزاء ولا ينفع ان تاتي قبله، فإذا أردت أن تصلي الظهر لا يجوز لك أن تصليه في العاشرة الصباح بد أن يؤذن مؤذن أو يدخل الوقت بنداء صلاة الظهر هذا التدام ألا تصلي قبل أن يدخل الوقت وهذا يعلمنا أمر عجيب أن من غايات المسلم أنه رجل ملتزم علمته الصلاة للإنفذار علمه الحج، قد هنا لا تتعدى هذا المكان لماذا يا رب قال بد أن تكون محرمة في الصيام أنت في الساسع والعشرين من شعبان أو في الثلاثين من شعبان لا يحق لك أن تصوم هذا يوم مشكل. ولا بد لك أن تصوم في أول رمضان وقوف عند أمر رب العالمين أن يعلمك أن تكون ملتزمة في الزكاة يعلمك أن هناك مصاباً إذا وصلت إليه، وجب عليك أن تخرج الزكاة. هذا شطر ثالث نتعلمه مع مناسك الحج أما المشهد الرابع فهو من أجل المشاهد، وهو قضية شغلت الناس. وهي قضية أن الله نعبده، ولكن الله يعني فيه أن يرزق. وفيه أن لا يرزق مشكلة الناس الآن أنا أعمل عند إنسان فظني وأنا أعمل عنده أن أطافي أن أضع رأسي تحت قدمي لماذا؟ لانه هو الذي يرزقني أنا أعمل في أحد المصالح وأريد أن تتفع من الضرجة الثالثة إلى الضرجة الثانية فلا بد أن أضع رأسي تحت قدمي المرضوء رئيسي وأن أكون متكلما على من معي من من هم أصدقاء في العمل حتى أرتفع ضارج. لماذا وصل الناس إلى هذا؟ لأنهم يعتقدون أن العبد بيده أن يعطي وبيده أن يمنع بيده أن يرزق وبيده أن لا يرزق. وأقسم بالله بين صيتي المصحف في ستة آلاف ومئتان وستة وثلاثين آية. ما أقسم رب العالمين بنفسه إلا على قضية الرزق إلا على قضية الرزق بين دكتين المصحف ائتني بآية أقسم الله بها بنفسه إلا على الرزق إلا على الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب يقسم رب العالمين بنفسه على أن الرزق قضية منتهية ولذلك ضرب لنا اروع المثل في قضيه الرزق من ذهب الى الصفا والمروه اللهم اجمعنا جميعا هناك يا رب العالمين يجد امر عجيب يجد المسافه بين جبل الصفا وبين جبل المروه ما يقرب من 750 مترا اي ما يقرب من 5 كيلومتر وبعض الامطار اجعلها 5 خمسة كيلو ونصف هاجر هاجر هذه المرأة بلغت من الكبر أرجو أن تنتبه أخي الحبيب حينما أتى بها إبراهيم السؤال الأول أين أتى بها وماذا قال القرآن؟ قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي أنيان بماذا يا إبراهيم؟ باسمه الولد الذي ستة وفاء أتى في مكان لا طلع شراب أمراض ما يتصور ثلاث هذه واحد ثانيا حينما هناك لم يتعلم هناك سؤال امرأة صرفتها ليس كنساء اليوم حينما يموت الزوج لمن تركتنا من سيأتينا بالطعام يا بنيتي يا سيدتي يا رجال تعلموا أنه إذا مات الجلاب بقي الرضاق أنا وأنت نبل سبب إذا قطع السبب فالمسبب لا يقطع ولذلك علمنا رب العالمين أن كل منا سبب وسبب مقطوع كل منا سيموت أنا أريد أن أتوكل يا رب قال أرح نفسك كل ما على الأرض سماوات مؤراضين انتن وجن وملائكة سيموتون اذا اتوكل على من يا رب قال وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت يا ابراهيم اهنا تطلقنا لماذا تفعل هذا السؤال ان كان هذا فعل بشري فانه لا يعقل اما اذا نسب الحدث الى المحضر واذا نسب الفعل إلى الفاعل انتهى الأمر يا إبراهيم أهنا تطرقنا فأشارت إلي أهنا تطرقنا أم أن الله أمرك بهذا قال ان الله أمرني بهذا وفي رواية أأمرك الله بهذا فأماء برأته أي شماء برأته قالت هذا هو الشاج قالت هذا هو الشاج اذهب اذهب فلن نضيعنا اذهب فلن يضيعنا إذا مات الوالد وبقي المولود فمن الذي يربي المولود إذا ماتت الوالدة وبقي المولود فمن الذي يرب المولود ولذلك اعطى الله لنا المثل الحي في سيد الأنام محمد من الذي رباه ومن الذي تكفل به ومن الذي جعله أعظم الناس الذي رباه على عينه وهو رب العالمين أهلا مطلقنا يا إبراهيم انتعى الأمر إذن فلن ينضيّرنا هل جلست هل وقالت إذن ستأتي السماء لنا بطعام وستأتي لنا بشراب وينتهي الامر الله لا يريد مننا الله, الله يريد من أمة النبي محمد أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها لا شيء ان تاخذ بالسبب الى غايته ثم تقول اخذت بالسبب الى نايته ولكني اعلم ان الله اذا اراد ثمرته اتت وان لم يرد لم يات ذهبت من صفا الى مره كان يكفيها لا ومن مره الى صفا واخذت تاتي هنا وتاتي هنا وتاتي هنا ولم تأتي برش ياتي السؤال اخذت بالاسباب وكان عندها قوة على السير من أين أتى الرزق؟ هذا هو الكلام من أين أتى الرزق؟ أتى الرزق من تحت أقدام إسماعيل لماذا لم يأتي من السماء وأتى من تحت أقدام إسماعيل هذا ما نقوله في القطبة الثانية اللهم إلا يسألك أن تغطر لنا جبوبا وتغطر لنا جبوبا والقول لنا أن الله ولكن الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم و بارك عليه وسلم انما اقارب الساعه تلاحقنا لكن سريعا لماذا اتى الرزق من تحت اقدام اسماعيل اتى بامر رب العالمين ليعلمنا امر عجيب ان الرزق بالنسبه لله ادنى شيء لا يعجز رب العالمين لو ان السبعه مليار السبع مليار الآن والملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله وما في البحار وما في الأنهار وما وما وما, وما. الجميع, الجميع طلب أن يأكل في لحظة واحدة هل يطلب رب العالمين منهم أن ينتظروا حتى يعد لهم خطة خمسيه ويضع لهم جدولا ودراسة جدوى ثم يرزقهم لا الامر عند الله بين الكاف والنون فاذا قال للشيء كن فيكون هذا امر ولذلك الله يعلمنا امر عجيب أمر عجيب انك فقط تسعى على الرزق ويأتيك من مكان لا تحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقهم حيث لا يحتسب الشاهد أن هناك قاعدة قال فيها العلماء ما كتب لك مع أرضك بالأسباب ما كتب لك يأتيك على ضعف فيك ما كتب لك يأتيك على ضعف فيك وما لم يكتب لك وما لم يكتب لك لا يأتيك على قوة فيك وإن فعلت ما فعل والله لم يقدر لن يأتيك أمر لماذا حتى تعلم أن الله يعطي بثمث ويعطي بلا ثمث هذا الرجل أتى من تحت الأقدام وأين الشفاء أحيانا إخواننا الأطباء وهذا صدق يقولون هذا المرض لا شفاء منه ثم الطبيب الواحد فيهم الناصح فيهم الذي عنده عقيدة يقول هذا عندنا لا علاج له لكن عند الله له علاج هو يعلم ولذلك إبراهيم حل لنا القضية قال وإذا مرضت فهو فهو فهو من هو يا سادة من هو قال وإذا مرضت فهو يشفيه الطبيب يصف دواء ويصف دواء لكن هل يستطيع أن يشفي أحد؟ لا ان صادف الداء الدواء شفي المريض بإذن الذي أنزل الداء والشفاء وإلا لم يصادف لا قيمة له ولذلك حينما مرض ايوب واشتد عليه المرض وتقطع به الأسباب من أين أتى الشفاء؟ هل نزل الشفاء من السماء؟ أم أتى من تحت الأقضاء؟ أضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب من تحت الأقدام الرزق يقصي من تحت الأقدام والشفاء يقصي من تحت الأقدام ليعلمنا ربنا أنه لا يعجزه شيء كل أمر بالنسبة لله هيئ فتوكل على ربك وخذ سبب، وتوكل على المسبب أما القاعدة الأخيرة والذي أرجو أن تنتبه إليها جيدا هي قضية الحب هي قضيه الحب من نحبه ومن نحبه هل يستطيع ان يعطينا مقدار هذا الحب والله لا يستطيع اختبر اختبر ابراهيم في اشد الحب الى النبي وهو حب الولد كل منا اذا خير بأن يقتل او يقتل ولده فقال اقتلني انا لو خير كل منا بأن يضحي بأعضائه لولد لفعل ولكن الله لم يبتلي ابراهيم بان يقول له يا ابراهيم اجعل احد الناس يقتل ولدا لا اوتي الولد على القبر وما اضراك ان ياتي الولد على القبر يشعر الانسان انه سيموت وليس له ذريه وانا انصح من ليس عندهم اولاد اقول لهم العقم هذا. والمنع حكمة فعطاء الله رحمه ومنعه حكمة ولا تقل إذا مت ينقطع ذكري فمات النبي محمد فمن الذي رفع ذكره هل الأولاد ترفع ذكره والله لا البطاقة لا تأتي إلا بثلاثة أسماء الرابع يحدق من البطاقة الخامس لا يوجود لك أما عند ربك إن كنت ذاكرا لهم في الدنيا فإن ذكرك مندود إلى أن تلاقيه فكما رفع ذكر النبي محمد لأنه كان صائعا ذكرا ترفع انت وإذلك قد يعمى عليه قد يعمى من إعلام أو من غيره أننا إذا متنا انتهى الامر يا سيدي تذكر قول ربك فاذكروني أذكركم وذكر الله ليس ثانية ليس دقيقة ذكر الله ممدود الشاهد انه اكتوبر في الحب اذبح ولدك وانا اقولها لك لو اتى لك النبي محمد الآن لن اقول اذبح ولدك لو اتى النبي محمد لنا الان وقال اذا اراد احدكم ان يصلي الجمعه فليدفع مع كل جمعه خمس جنيهات من سيدفع انصعدنا الامر وقلنا مع كل فرد خمسة جنيهات هل احد سوف يصلي فما بالك أن تضحي بولدك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا طبعا ربي الولد على حب الله قبل حب الوالد وربي الوالد على حب الله قبل حب الولد وهذا ما نحتاجه لا أنت تستجيب لربك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين نهاية الكلام حتى يعني لا نضع أو لا ندع امرا نغبر به هذه الأيام فذكر فيها ما قلنا ثم قد بما فعله النبي محمد معك أن تصوم من اليوم إلى يوم عرفة صمت يوما إثنين ثلاثة أربعة تس كل ذلك يجوز لك لكن يوم عرفة أجده النبي محمد بأنه يكفر سنة الماضية وسنة المستقبل كما جاء في صحيح المستقبلة هذا المطلوب لكن بعض الناس يظن أن التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد قاصر على الصلوات لا هناك تكبير مطلق هذه أيام نكبر فيها رب العالمين قال النبي كما جاء في الحديث فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأن تصلي فيها على طب القلوب ودواتها وأن تكثر من الصلاة عليه وأن تستأثر ربك وأن تتوب إليه وأن ترجع عليه هذه أيام تسبيح وتحميد وأن تكبر فيها لله وفيها قض المظالم فيها أن تتحلل فيها أن تتحلل كما قال النبي محمد من كان عنده مظلمة لاخيه من ماله أو من عرضه فليتحلل منه الان قبل أن لا يكون دينار ولا ذره أسرع الى ذلك أما عن تضحيتك فاجعلها كأنك تقدمها إلى أفضل مخلوق ستاتي بأفضل شيء فقل نفسك إذا كان هذا أفضل شيء للمخلوق فما بالك أن تضحي للخالق فستكون أجمل وأحسن لا عيب فيها الثاني حتى لا يقع إشكال بين إخواننا نبينا محمد قال إذا أتى هلال من واراد وأراد أحدكم أن يضحي أي الذي سيقوم بالضحية رب البيت رب البيت رب, البيت رب البيت الذي يقبل الضحية وتقوم هو فقط هو فقط الذي لا يقص من شعره جميع بذله ولا من أظفاره كما علمنا النبي محمد حتى يضحي انضحى في اليوم الأول بعدها فعل ذلك انضحى في اليوم الثاني فعل ذلك انضحى في اليوم الثالث فعل ذلك, انضحى في, فعل ذلك انضحى, في انضحى في اليوم الرابع حتى قبل أذان المغرب بدقائق معدودات أنت حتى يضحي لكن أنا في النهاية أقول إلى نصيحة لا يقول أحد أن النبي محمد قال قسمها ثلاثه كذب على النبي محمد لم يأتي عن النبي حديث ولا أفض لا ضعيف ولا صحيح. بأن النبي قال قسموا الأضحية إلى ثلاثه الأمر في الأضحية أجبك الأمر في الذبح، الزفت الزفت ثم انتهى الأمر فإذا ذبح معك أربعة وشيات إن أكلتها وحدك لا حرج عليك إن اضخرتها وحدك لا حرج عليك إن أهديت بها لا حرج عليك إن تصدقت بها لا حرج عليك إن قسمتها هدية وصدقة وضخارا لا حرج عليك لكن فقه النبي محمد فقه النبي محمد انه اتى في عام فقه الحاج تسميه عندنا فقه الحاج ان النبي اتى في عام فقال يا ايها الناس كلوا واطعموا ولا تدخروا فأتى العام الذي بعده فقال النبي محمد قلوا وتصدقوا ولا فقالوا يا رسول الله قلت لنا في العام الماضي قلوا وتصدقوا ولا تدخروا فماذا حدث الشاهد قال كان بإخوانكم حاجة كان بإخوانكم حاجة فأردت أن تعينوهم عليه لقد صديق يذبح وأنت تذبح فبدل أن نعطي كل منا للاخر لحما تفضق أنت وهو للفقير فإن عندنا في بلدتنا من لا يذوق اللحم إلا كل شهرين ومنهم ما لا يذوق ونبيكم محمد قال من قال معه فضل زاد به على من لا زاد له من كان معه فضل الله به على من لا ظهر له هذه وصية الى حضراتكم الجادر أو الجزار يذبح لا ياخذ الجلد الا أن يدفع ثمنه لا ياخذ العظ أن لا يأخذ لحمن على سبيل الوزرة لا وإنما يأخذ لحماً إن كان فقيرا على سبيل الفقير أو إن كان غنيا فعلى سبيل الهديه أما الأجرة من جيبك الأجرة من جيبك أما الجلد فإما أن تضبغه وأن تجلس عليه وإما أن تبيعه وتبيع العظم وتتصدق به وهذا هو الأحسن وهذا هو الأرض. كيف نسبح كلمتان بسم الله هذا هو المطلوب إن قلت بسم الله الله اكبر هذا أفضل يبقى تسقط الاضحيه بسم الله ياتي سؤال هيا بنا هيا بنا نذب فنسي نسي أن يسمي الله هل تصح الاضحيه نعم تصح الاضحيه لأنه لم يتعمد لم يتعمد أما من تعمد ألا يبقوا رسم الله عليها وذكر ابو عمر وذكر فلان وذكر علان فإن الضحيه لا تقبل لان الذبح لا يكون إلا لله والتقرب لا يكون إلا لله وان الله لا ينال لحومها ولا دماؤها ولكن ينال الله منا التقوى اننا نتقي هذه امور اخي الحبيب ارجو أن تعيها اما الاخيره فتكبيرنا من فجر العيد بفجر عرفه الى عصر اليوم الرابع ولا اختلاف في التكبير هناك من يصلي على النبي وهناك من لا يصلي على النبي سئل الإمام الشافعي عن تكبير أهل بات قال هو حسن هو حسن والتكبير الذي نكبره لم يرد عن النبي وإنما عن أصحاب النبي فمن فعل هذا فعل العين عن وهو أولى أما إن وابدتم من نصلي على النبي فلا نتشابه فلا ندخل في نزاعات كفى ما نحن فيه من في تمضير اللهم اجمع شمل أمتنا يا رب العالمين اللهم اجمع شمل أمتنا يا رب العالمين اللهم يا اللهم انزع منا الخلاف او الحقته والقراهب يا رب العالمين وارزقنا مالا حلالا يا ارحم الراحمين وبارك, وبارك لنا فيه اللهم انا نسالك أن لكل من ظلمنا اللهم اغفر لكل من ظلمنا واهديه الى طاعتك يا رب العالمين فان لم يا رب العالمين وكثر ظلمة. وكثر ظلمة. فنسألك أن تبعده عنا وأنت أخذه أقضى عزيز المقدر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على عرفات وأن تكتب لنا حجة وعمرة قبل المناء اللهم رحم موتانا واجم مرضانا واقتدئوننا واقتدئوننا اللهم إنا لنا دعوة ندروها دائما يا ربنا لا تحرمنا منها أن تقبضنا ونحن ساجدين بين يدينا اللهم لا تحرمنا من لطفك بضنا ونحن الساجدين بين يديك بي. اعيننا خاشعه لك يا رحم الراحمين اذكروا الله يذكركم وهو الشكور لكم واقبل صلاتكم